قال رب إ ن ي وهنى العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم أ ك ن بدعائك رب شقيا و إ ن ي خفت الموالي من ه موسوعه ب ل ي م ن لدنك و ل ي ا ي ر ويرث ث ن من ي آ ل ي ع ق و م ا ل ا س ل ر م ي ي ا ز ك ر ي ا إ ن الله الحسنى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 وحنانا من لدنا و ز ك ا ة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي